ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إ ذ ا صمت صوم تطوع ودعاني أ ح د لتناول طعام فما ا ل أ ف ض ل أ ن أ س ت م ر في صيامي أ و أ ف ط ر معه ا ل أ ف ض ل أ ن تجيب دعوته و تعتذر عن ا ل أ ك ل تدعو له تحضر و تدعو له تخبره أ ن ك صائم هذا هو ا ل أ ف ض ل نعم